بوك تو تينزشي شابت سبعة وخمسون سبعة وخمسون لاميدك عند الطبيب عند الطبيب أمو بروغرامار لاميدك عندي موعد مع الطبيب Andi Muaid Mah El Tabib. Am programare la ora 10. El Muaid Oandi fi Saatilașira. El Muaid Andi fi Essara El Lașira. Cum vă numiți? Mesmu Hadratic? Me esem Hadratic? Vă rog, luați loc în sala de așteptare. تفضل، اجلس في غرفة الانتظار. تفضل، اجلس في غرفة الانتظار. ميديكو الفينا اي ميديات. الطبيب سيأتي حالا. الطبيب سيأتي حالا. أين دعو تسيقرار؟ تأمينك الصحي مع أي شركة؟ تأمينك الصحي. مع أي شركة؟ كشفت عجوتا. بماذا أقدر أن أخدمك؟ بماذا أقدر أن أخدمك؟ عفت دوري. هل تشعر بألم؟ هل تشعر بألم؟ أندف الموضع الذي يؤلم؟ أين الموضع الذي يؤلم؟ أمتى تيمُل دوّرَدَسَبَات؟ أشعر دائماً بألم في الظهر. أشعر دائماً في الظهر. عمادَسَعَدُرَرَدَكَبْ. عندي صداع في اغلب الأوقات. عندي صداع في أغلب الأوقات. عمك تداعت أشعر أحياناً بألم في البطن. أشعر بألم في البطن. وارقص ودزبركاتي لابست. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. من فضلك اكشف النصف العلوي من جسمك. Întindeți-vă vă rog pe canapea. Min temed dă ala săr. Minfadlac temed dă Tensiunea este bună. Dartud dă damam. Dahat el dam tamam. Vă fac o injecție. O ca ibra hocna. O atic, ibra. Vă dau tablete. O hubub. O atic, hubub. Vă prescriu o rețetă pentru farmacie. O atica, tabib tabib, lisaidalia. Ataitak, wasfa, tobia, lisaidalia.